ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صدار مسكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفعا كثير ويعلم الذين يجادلون في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 الذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورا بينهم ومن رزقناهم ينفقون والذين إذا صابه البعض ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها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 ويأترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل